إذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا إن الأخلاق من شيء وجدها قد توجد في مسلم وفي غيره وفي غير مسلم ألم ترى انسانا غير مسلم وهو رحيم بالنس رأينا ألم ترى إنسانا غير مسلم وهو عادل ألم ترى إنسان غير مسلم وهو سنفة كريم فيه موجود ما سلسارق بين وجود الصفة في غير المتلب ووجودها في الإيه ووجودها في المسلم مدام في خلق حسن ممكن ان يوجد دمين في غير المسلم فكيف نقول اخلاق اسلامية وهي الاخلاق بتبيع انها اسلامية اولي الاسلامية الخلق يبقى خلق نقول له لا اذا وجدت صفات فاضلة في انسان غير مسلم ووجدت فيه انسان مسلم فهناك فارق ايضا بين الوجودين بمعنى ايه قال لك لان الخلق الفاضل مثلا في الانسان غير المسلم خلق الذي أظهبه استحسان العقل استحسان العقل وقد يكون كبيريا في النفس وليس له رفيد من عقيدة ولا سلوك من إسلام واستنداد من تواضع البشر لكن الخلق الإسلامي يختلف عن ذلك كله من قال لك سيحول تكفي أن خلق صابت وله احترامه وله وزنه إلا أنه في غير المسلم ليس له دعامة من عقيلة وإحنا عندنا خلقنا الإسلامي له دعامة من إيه من عقيلة بمعنى إيه الفرق يعني يكون هذا له دعامة من عقيلة وذلك لا دعامة له من عقيلة منه دعامة من عقيلة أن الخلق الحسن في غير المسلم إذا ما قبل من جفاء المجتمع أو عدم تقدير أو قبل بالنكران ربما انصرف عنه مين الإنسان لكن خلق المسلم مركوز في نفسه وفضله يصنعه وإن أنكره المجتمع افعب أنك فنعت في إنسان جميلا وبعد ذلك أنكر ذلك الجميل أيتغير موقفك من جمال الخلق لماذا لأنك تعلم أنه مرتبط بعقيدة وأن الله مجازيك عليها وأن البتر لا لا يجازون وليجالك يجي القول حدي قولك إيه أحسن إلى من أساء إليك أحسن إيه لا إيه لأن الإحسان عندي خلق ديني ومعنى خلق ديني أنني لا أتطلب جزاءه من البشر وإنما أتطلب جزاءه من من؟ من الله يبقى أيزا ذا مما ينتاج به ايه الخلق الإسلامي عن إيه؟ عن الخلق غير الإسلام كذلك أيضا له اعتماد في السلوك نفس الإسلام معنى اعتماد في السلوك الإسلامي السلوك الإسلام جاء فنظم السلوك لكل جوارحك نظم السلوك لكل واعتبر أنك إذا لم تقم بآباب هذه الجوارح السلوكا لحلقا معاقب ومعذب لكن من غير المسلم قسارة ما فيه إيه إن المجتمع نفسه يحب أو ما يحبوش لكننا عندنا شيء أسمى من إيه أسمى من المجتمع في التكليم. يعني فأكلنا مش بس فيه المجتمع بل إذا سمعت هذا الشيء فإنني سأساب عليه لما من الله يبقى إذن يمتاز خلق المسلم عن خلق غيره مما يشتركان في الخلق بإيه بأن الخلق الإسلامي يرتكد على شيء عقدي والشيء العقدي يتمكن من النفس ويفعله الإنسان قابله المجتمع بالجميل أو قابله بالإيه بالنقاط وكذلك الخلق الغير الإسلامي وإن التقى مع الخلق الإسلامي في بعض الصفات إلا أن ذلك من استحسان العقل من استحسان العقل ودك من هدئ السماء فإذا هناك فارق بين ما يستحسنه العقل والعقول متفاوية في الاستحسان يعني ليست متفاوية فما يراه عقل حسن قد يراه عقل آخر سيء وقد تقول البيئات هي التي تحكم فما تراه بيئة خير تراه بيئة أخرى شر ولكن هذه الأخلاق الإسلامية ممن؟ من الحق سبحانه وتعالى والحق لا تضارب عنده فالحق هو, هو الحق يبقى إذن الخلق غير الإسلامي وإن اشترك مع الإخلاق الإسلامية في بعض الصفات إلا أن الخلق الإسلامي يمتزع بها عن إيه؟ اولا. أنه له أساس من عتيلة ثانيا أنه له أساس من سلوك إسلامي وليس بمجرب الفطرة ولا باستحسان العقل لأن العقل كثيرا ما تختلف أحساب العقول في بالسيء الواحد وأيضا فلأن مصدر الأخلاق في الإسلام إنما هي مصدرها الوحي السماوي أو الهدي المحمد والوحي السماوي تعلمون أنه من الله والله أنه حقائق كما هي حقائق لا تلتبت عليه الأمور كما تلتبت كما تلترف على الإيه على البت وأيضا فإن الأخلاق كهير الإسلامية قد تأخذ جانبا من جوايا الخلق وتطرق جانبا ولكن الخلق الإسلامي يشمل كل فإنت تجد مثلا إنسان قد يكون كريما في خلق غير إسلام ولكنه مع ذلك ليس بعكوس عن أعراب الناس قد يكون كريما ولكنه قد يكون كذبا قد يكون كريما ولكنه قد يكون مظهورا ومتكبرا طبعا إذن المسألة هناك توجده في الأخلاق غير إسلامية أخلاق غير متكامله اما في السلوك الإسلامي فالاخلاق فيه ايه متكامله لا تتكامل في الخلق النفس الباطني وانما تتكامل, تتكامل أيضا في السلوك الايه في السلوك الظاهر عيناك لها خلق مش كده لها خلق يدك لها خلق رجلك لها خلق كل ناحيه من نواحي المجتمع لها نسيب من ايه من خلق خلاف اخرى غير اسلاميه كما قلنا إن إنسان قد يكون كريم ولكن يمكن يكون متكبر لكن إن خلق الإسلامي ما يجمعش أبدا لازم يكون متوابع مع كرم إذن فالأخلاق الإسلامية وإن اشتركت معها أخلاق أخرى غير إسلامية فلها تميزات هذه التميزات أولا ركيزتها على العقيلة وعلى السلوك الإسلامي وأنها ليست مقتصرة على الأمر الطبيعي أو الأمر الفطري أو الاستحسان العاق وانما انتطر على هدي الايه على هدي السماء وهدي ري صلى الله عليه وسلم والرسول لا ينطق عن الهوى والله لا يقول الا الحق